والالشَّمسِ وَببحهَا وَقَمَرِ إذَا تَلَهَا وََّهارِ إذَا جََّهَا والَّ والَّْلِ إذَا يغْشاهَا والسَّماءِ وَمَ بَنَهَا وَالْأَررض وَماَا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 فأشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بلن بهم فسواها ولا يخاف عقباها